وَلَقَدَ خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعْكُمْ لَئِنَ قَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآلَا تَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَأَمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَذَّرْتُمُوهُمْ وَأَمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَذَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ ان كُمْ سَيئاتكُمْ وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي من تحتها لنهار